قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له حقا ويعقوب نافله و كلن جعل صالحين